وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ذَلِكَ في ذلك كُنَّا وإن كنا لمبتلين ثم أن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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءهم ما لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الواسقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرر للجوا في طغيانهم يعمهون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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا اذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من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 قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتكون قل من يده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسلمون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض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 ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نَحْنُ أَعْلَمُ نحن يَصِفُونَ بما يصفون Waarom ga ik de kerk van van de de de وعملوا صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم درزخ إلى يوم يبعثون في خاف الصول فلا أسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. We gaan mawazinu, uit dat we niet kunnen vergeten dat we niet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 لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إنا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 فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الحق فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ